لآن م و ا ل ع ه النابلسي للعلوم ل الاسلاميه بيع فيه و و ل ش ف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 لا إ ك ر ا ه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك, فقد استمسك بالعروه ا ل و ث ق ا لانفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آ م ن و ا الله ولي الذين آ م ن و ا يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت, أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إ ل ى الظلمات أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار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 ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم